ساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمين famma men tuvâ ve âsır al hayat ed dünya فإن الجحيم هي المأوى وأمما من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 kân nâm yâma yârânha, lâm yâlbâsû, illa